ويل لكل مزت الل ويل لكله مزت الل الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوم في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة